بسم الله الرحمن الرحيم والضحا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتوضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى